وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَفَوْتُمْ فَاعْفُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِنْ فَزِعْتُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ